الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت أكمل الله أكبر لا إله إلا الله. استوى استوى أقيم صصوفا وتراس. الله أكبر.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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوته واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا اتيت فرعون وملأه زينته واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اغمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون الله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهلين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعا وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدرته الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي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 وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام <تصفيق>